بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ان يكون انسان و لا يقسم ان يكون انسان سأن ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.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 نُفِعَ عَلَيْهَا فَاقِرَه كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ قُمْ وَأَنذِرْ إِنَّهُ الفراق والتفت ك يومئذ من المساقم فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمضى أولى لك فأولى ثم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 ذَلِكَ الَّذِي قَادِرٌ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى